A sallam al-umma, tűf-mint-umma, kukra b'omra, ya khalid sallam A kutwát a mérlem, lege-ményem, mish mérlem, n'amem Słódna wadz, szart, nétklem, enn'ka n'ka'a, a tzolm t'ketem Saj, alihom, enn'esm, n'kutak, a trók nassí, benkassam A tl'a emberatora, a a tl'a, a tl'a, a a a نتوسع بعده ونتفسح نسلم نوا وباكستان حلم شاب ترش يتحرك دون تصريعه اي مكان اي مكان وباي زمان باي صفة بتوصف صفاتك حييجي يوم وبعده احنا نفتش نقاطك حفظناك عرس وعرفنا وين وصلت سقطك مش مستغرب بس عم بعرب عن كل سختك عخط رصاصك وجه القناصة ونعومك بالغواصة صوب عراسك تضحك لو كل مش ناقصك جِل قناصة ونعومك بالغواصة صوب عراسة تضحك كضحك كل مش ناصا اطلع إمبراطورة وردة واطلع قائد في الميدل أطلع هجرة عاية تركية واسلم منصب أرض نتوسع بعده ونتفسح نسلم نوى وباكستان حلم مشبك ترشي يتحرك دون تصريع على أي مكان اي مكان وباي زمن كل ذلك طلبني بديك الليلة وصلنا على بجلا بكرة نوصل كفر الديك وقلب ليك وفيه أفديك لكن عمي متزود هش صحبة صحبة والإخوة إخوة والباك اصلا ما ناش المدير وردي ممنساش عالموت يا ورد بابل انعاش بلدنا معيلة في حفل الليلة في حفل الليلة, الليلة مالساعة حتياش للست الصبح منضل صحيين فرغم كل ذلك طلبني بجيك الليلة وصلنا على بجالة بكرة منوصل الديك اطلع امبراطورة وردة واطلع قائد في الميدان اطلع هجرة عايه تركيه واسلم منصب اردجال نتوسع بعده ونتفسح نسلم نواه وباكستان حلم شاب اكترش يتحرك دون تصريع عاي مكان اي مكان وباي زمان